সমাধান ও اهدِ و إياك نستعين اهدنا الصراط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 মান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 في الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره ان يا, يا موسى اني الله رب العالمين وان القي عصاك فلما راها تهتز كانها جان نور لا يا موسى اتقب ولا تخف انك من الامنين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 فأرسله وعي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا, ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن অঙ্গ শুনি মানে আমি do you من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان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 প্রতি শুক্রবার রাত দশটায় বাড়ে আটটায় বাংলাদেশে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 প্রতি শনিবার সম্প্রচার সকাল সাড়ে হবে। মন্দ কাজের নিষেধ করেন জান্নাত যাবার কি উপায় তা করে মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে না পিতামাতাকে উপেক্ষা করে সে সবচেয়ে বড়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 in the theme. كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا طرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتنو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطروب إِنَّ نَادِينَا وَلَاكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَلَاكِنْ رَحْمَةً مِنَ الرَّبِّ كَلْتُنْذِرُ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّنْ طَرِقِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ وَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ من قَبْلُ ۖ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا ۖ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ أَمْ تَعْلَمُونَ ۖ فَإِن لَّمْ يَأْتُوا بِهِ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ مِن عِندِ اللَّهِ وَلَا تُطِيعُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ وَإِن كَفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ان اطلن من يمن أطل اتبع هواه بغير هدى من الله আসসালামুকুম রামুকাল للرحيم هذا يوم الدين مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن وارفين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمنا رسولا يتنو عليهم, عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها أفلا تتقون أفمن وعدناه علما حسنا فهو لاقينه كما مدعناه كما مدعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوما قيامة من المحضرين Oh, my God. عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله ليأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تنصرون وبالرحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يلاديه فيقول أين شركات لا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما وعليكم الله अबाध मिलाम ना कर सन्तान हम नष्ट होता कबीरा गुना सवार अदिकार समान আল্লা সঙ্গে অপরকে শরিক করা হলো যোগ্য মূর্খতা থেকে বাঁচুন দেখুন ইসলাম ও অজ্ঞতা প্রতি রবিবার সন্ধ্যা পাঁচটায় আপন সম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে পিস বাংলায়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 जरा तुम बिरोधित तुम्हारे परम बंधु शत्रु के परित ना कर जय करना